وكفى به بدنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُودٌ الرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ أَنَا سَجُودُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ لُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا